بالفرحه فرحانه الفرحه فرحانه فرحانه بالفرحه فرحانه يا المهدي مولاي نهايه الاسلام اشتق ورجوا ياس يا والعباس هاي المسي وامك تنتظر وتراقب النهار والوطن من قد ما نعطرك شيب الراس والوطن من قد ما نعطرك شيب الراس ويا انا ويانا يدر انت رجواني وميعادك اليوم قلب المعذب ذايب غيرك يا هل غايب شي زين الهموم هالفرحه جينا ادينا دعينا دعينا دعينا زوارنا ما زوارنا ما علم بالقدر يا حسين يا ورود وياس والعباس هاي المسيه تن بين بينا الولدت حب وسماء صورتها عيون شاعر كأنها حي احلى الفن صورتها عيون شاعر كأنها حي احلى الفن مولانا مولا اعناء عايش بمرسانا بتزاكين له يا المهدي الموعود ب 15 موجود بل سهم عالينا عالينا عالينا حدر ولينا ولينا ولينا زهار الليما زهار الليما فرحانه فرحانه يا انسفنان يوم درات مشامي مولدك نزله تبارك والحفل اصبحيرس نور الشمس جانا مولدك انانا وكل فرج حياه جدد اليك نوره واكملت الصوره والله الله به نقتدي انا نقتدي انا عطيني يا نا عتيني يا نا زوار اللي ما هم زوارني ما يا المهدي الاسلام شت ورد ويا حسين والعباس وراعي هاي انجت من كل مكان شايله يا الفرحه لك شوق وحنان شايله يا الفرحه لك شوق وحنان والها انا وتنادي مولانا مبروك مبروك تعنا ولك بحساس يا هاي الناس على الروح يهدوك قبل امتحيه التحييه التحييه يا ابن الزتيه الزتيه الزتيه زوار ليمان زوار ليمان <مقفت> <مقفت> يا المهدي مولانا كل هاي الاسلام الشتوه الحق يقاس والتنفيذ على يدا يا المسيح يا المسيح قد بهدير زوار اللي ماهم زوار النمار التوزيع والهندسه الصوتيه ميثم السعدي وسيان الطليباوي ادا ابو دندن الحسيني مهدي العبود اخدمك الشاعر الحسيني عباس الموالي المنتاج والتصوير على الهاشمي الحميداوي